اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا ايها ا ل ا خ و ة المؤمنون قمنا ل ل ص ل ا ة المغرب هنا في س ا ح ة مسجد الشيخ محمود خليل الحصري ب م د ي ن ة السادس من اكتوبر حيث ننقل لكم احتفال ا ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم بذكرى الاسراء والمعراج وقد امنى في الصلاة في الشيخ

محمد عبد ايها ل ل م م ن ع س م امام المسجد ويحضر معنا ا ن ويحضر ذ الاخوه ل ق ء فضيلة ي ل ا ش عبد عبد الباصط الشافي ك ي ل وزارة من أيها المؤمنون ا ا و الاسراء هو الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم من م ك ة الى بيت المقدس

ورجوعه من ليلته والمعراج صعوده صلى الله عليه وسلم الى العالم العلوي وتلقيه فيض التجلي وشهوده ايات ربه الكبرى ان الاسراء والمعراج م ع ج ز ة و ا ل م ع ج ز ة امر خارق ل ل ع ا د ة ي ظ ه ر الله على يد رسوله

صلى الله عليه وسلم تصديقا له و ت أ ي ي د ا لقوله و ت م للنبي ا صلى الله عليه وسلم من معجزات ب ا ه ر ة و آ ي ا ت ظ ا ه ر ة فلقد استطاع ا ل ق ر آ ن أ ن يؤلف بين العرب و أ ن يجمع شملهم و أ ن يوحد كلمتهم

وان يبعث منهم روح الهدى والايمان فيصبحوا خير امه اخرجت للناس فاوحى إ ل ى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ايها الاخوه المؤمنون ونبقى ا ل آ ن مع ا ل ق ر آ ن الكريم هذه ت ل ا و ة م ب ا ر ك ة

لما تيسر بسم الله الرحمن الرحيم

ادع و الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة الحسنه ة بالحكمة والموعظة, والموعظة ج

هي أ ح س ن إن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين

ما عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وليء صدرتم له وخير للصابرين

أ ه ز ا عليهم ولا تك في ضيق مما ينقرون

ك ب ا ل ح ك م ة و م ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي احسن إ <تصفيق>

موسوعه النابلسي ل ل ع ل م ب الاسلاميه م ت ز ي ن وإن ع

بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابر

ولئن َ ف َ ب ر ت م له ََُ و

Ertu <gülüyor> <gülüyor>

عليهم ولا تك و في ضيق مما يمكنون و

بسم الله الرحمن الرحيم سبحان <تصفيق> الذي أسرى بعبده الذي ليلاً

تباركنا حوله لنريه من آ ي ا ت ن ا انه هو السميع البصير

و ا ج ه ليلا من المسجد الحرم ا إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذيب

الذي باركنا حوله لنريه و من آ ي ا ت ن ا إ ن ه هو السميع البصير

واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل

من حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا وقضينا إلى

لتفسدن ا ل أ ر ض م ر ت ي ن لتفسدن في ا ل أ ر ض مرتين ن و ل ل ت ع

علوا كبيرا ف إ ذ ا جاء و ع د و لاه ما بعثنا عليه

بعثنا عليكم عبادا لنا ُ ل ِ ي باس شديد ت ج ا س ُ ا ِ ل ا ل

ورددنا أ لكم الكره عليهم وامدناكم د بأمور

نفيرا ان احسنتم أ ح س ن ت م ل أ ف س ك م و إ ن أ س ا ت م فلها

ف إ ذ ا جاء وحد ا ل آ خ ر ة ليسوا وجودكم وليدخلوا المسجد كما د خ ل و ه أ و ل مره

وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علمت تتبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم

وان عدتم عدلا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي

يهدي للتي هي اقوى

ان لهم اجرا كبيرا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوى

ش ج ر كبيرا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوى

و ا لهم عذابا اليما ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاءه بالخير وكان

واجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية

What a j o

و ج ع ل ن ا آ ي ة النهار م ب ص ر ة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا

في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا قرأ

ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل إن

ب س ا ل الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه من

وكل إ ن س ا ن أ ر ز م ن ا ه طائره في عنقه ونقرأ

موسوعه ا ل ق ي ا م ة ك ت ا ب ل س ي ل ل ع ش و ر ا اقرأ ك ت ا ب ك ك ف ا م ي ه

اليوم حسيبا عليك صدق الله العظيم وهكذا ايها ا ل ا خ و ة المؤمنون استمعتم الى هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل م ب ا ر ك ة لما تيسر من ايات الله البينات

ت ل ا ه علينا القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي هنا في س ا ح ة مسجد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بميدان الحصر ي ب م ح ا ف ظ ة السادس من اكتوبر حيث ننقل لكم على الهواء احتفال ا ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم ب ل ي ل ة ج د ي د ة من هذا الشهر المبارك شهر شهد الله رجب الذي شهد

حادث الاسراء والمعراج